ولا نصب ولا مصمت في سبيل الله ولا يطول موقف يغيض الكسار ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.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 فَلَوْ لَا لَسَرَ مِنْ كُلِّ فَرْقَةٍ مِنْهُمْ قَائِفَةٌ لِيَتَسَقَّهُ لِيَتَسَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيَنْظُرُ قَوْمُهُمْ إِذَا عَادَوْا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ